கூல உஹரா ஹும்லி ஊல ஹுமர்பால உகரா ஹும்லி ஊல ஹுமர்பூனிம் அபோம் மி ந قَالُوا لِكُلٍّ ۨ ٱضْعَفُوا۟ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَقَالَتِ ٱثْنَتَآءُهُمَا لِأُخْرَاهُمَا فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ انَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ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 امامهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نبذ الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه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 119. لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون